Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzil al-Kitaab min Allahilazizilhakim. Innafil s- s- s- s- s- s- s-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 نزّل الله من السماء من رزقاً فأحيى به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح يا يا طول لقوم يعطلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق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 إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يوفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه وَمَنْ أَسَافَ عَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ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 أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن جعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون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 Qur'ullahu yuhiikum, thumma yumiitukum, thumma yajmaan kum ila yom al qiyamah ila rayb fihi, walakin aktheran nasi la yalamun. Wallillahim al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 وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ إِنَّا نَجْرِي مَعَ السَّاعَةِ إِنْ ظَنُّ وَإِلَّا ظَنٌّ وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا حَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ